قائجين يقولون على من حمدنا وزمجر في العلا فندوهم إنهم أضمروا الشر لكم إنهم أضمر الشر لكم وقولوا لهم النصر تعالى النصر تعالى والصرف تعالى النصر تعالى